وَذَرَبَ لَهُم مِّن بَعْدِ رَجُلَيْنِ جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ۖ كُلَا مِنْهَا تَسْقُطُ ثِكْلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنهُ شَيْئًا ۖ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيت هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لا خَيْرًا خيرا منها قَالَ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراز ثم من نضفة ثم سواك رجلا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 خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صغيدا زلقا او يسبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا اعذب الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقبل اوانا يعزلك ان اعيدت صدني الله وقميلا سورة الكهف قال سبحانه قال وحوي وضرب نبيهن ثم وقسى ما لهم ضدق مثلا فصار فجئني لون وقدك جعلنا أن ياله لأحدهما متكود جنة اثنين لون بيرود أو من عنب عنبها عناب وحففناهما وحنقها رأينا لواض الجنة لواض بيرود العنب كها بالنخل التمر تمر بساقه أذن وحنقها وجعلنا وحن ياله بينهما لواض جنة ضحور زرعا زرع كان 20 كيلو وتربه قوار يوه وهي حبه لهاي واحد بالنبق تحت الحجر لبدا روح استعلم سوقاده عليه سبحانه وتعالى حجه ادوي يدن يا سيده اين قيمه الهاين ايه حاله اي كوغو معانيد لغا قاد روح لان عافيات الطبيعه اللي يرادها هي حتى لهاي in bal aan tusaale faa'iisaar rafaayso oo go'aansay oo gaari sameystay gawar go'orsay oo tijara sameystay oo beeri yashay haadi sal tamareysan mamelkayna la qabana marka ala subhanahu wa ta'ala wuxuu uu sidana inay adduyada tahay dadka u sheego tusaalahan saaran fal uu gartay oo sameeyo wa bari bilahu derta joogta iskahaa oo waday margeedkeedu baxo u baahan in la gorto biyo lasay waxa kaftnaa huma binaxlin labada berro inalka ka sameysna waxan ku hareeranay geedkan oo tirte qotaal wa geelaha ugu fiican ugu wax tarbadan ruuxo ku noolado xoro badan oo ka hawaye labada geed haddana faa'iido badan oo oo laga ee دول حتى يكون جست وجعلنا بينهما زرع، وحلب البرد كل حياة له، يره كلها منها عينه زرع كراه تربه شم تربا أيق وجبوها كل كالجنةتين، لوالبرد ميدلار كبا، آت صدويل الثمن، وكلها هذه ولم تظلم والحال لم تظلم أي نص قامين، منو مري حجس الشيء، مريه لا لصاي، لوالبرد ميدلار aan habay yartey wax nusqaana ku dhicin mirhiin wa fajjarna wa anjeexnay khilalohuma labada beero daxooda nahar oo bigay ku xidhay lemberto guliwe bergeedo ama beero dun bii ifno shayo dibbeele way barti wal way cilta janna cayn walay subhanahu wa ta'ala labada beero mid ila artaba aadad way keentay oo way la timid way soo saartay ku kula hamireed wala muqtilim وفجرنا وانت الله عني خلالهما اللوضة بيروضة حوضة نهارا وبيال بان قد الله عني وكان له وحو ياشعنن كاسي سمر مال oo مال تربضون ايو ياشو بانتاو انه انه او قطي أو, او مالوح كاديك تي بو كايدة ياشو حوال بان ايام مالوبيال فقال لساحبه ساحبه فقير كاوهوكوهو وهو يحاولهو يساقوهو لا وخضر الله سنة ايان انا أني أكثر منك حولها وغالبها سلينا انا اكثر البدن منك مالا ما لا نحق حوالها واذو سفيع وغالبها نحر حقا ضدكنا منصطا ايش لانا انا كاعدت بدن وان كا غالب نقون ايه وان كا عجل الزناي انا كا حوال البدن ساسي وطريسي وكان له ثمر وحوالي شاي حوال مال ما لقوه ياشي بدن فقال الفاخيبي وطريقي wa kii waxa la sii wuxuu yahay warku soo kibray oo saaxiibkiis la dooday labad laba iyo wuxuu yiri ana aksar ninka maala ana haq xoolaha ka badan wa cidu nafaran haq dadkan ana ka badan oo ka ku ku jees jeesay beerti waa kuladeeray siyo aqniga bak ilaahi subhanahu wa ta'ala kaaga fadiray xoolo kaaga xodiree caafimaad kaaga xodiree waad ka dadbaantayso dad yar buu karahay oo dad xarabaan baa kala la ما اظن هو مليم هاي ان تبيدا انه الضمان هاليه بارطني ابدا يدي واتمر كتب مركز ما اظن هو الضمان هاي يدي ويد الحانواتمر عرض في محا بحوالكوية بيه يكوعة بله يوهي هاي ستا حوراكوة تربلنبو وكاصوة ميسوسو وقلن ايهو حوراكوة كتب عاضي مركزها وحوليه ما اظن هالكاسو بغير سيب مالكو كبري هي كبير كيسي نعمال الهي وكو كبري هالكاسو بغير الهي مو ديره ما أظن أن تبي هذه أبد أم رأي ما هي بارتن هي وحنا سماستين ورجل كذا معناه وما أظن الساعة ساعة بقيام الله أم هي قيامة ثانية تعيسة قيامين الجثة أم رأي ولا يجوز حد اللي عليه ويدعوهم آخر أي حاجة كان عليه يدلون كنا نكتبوا إلى رب يهدي اللي عليه لا يدنو أن هالي خيرا وحكا خير خيربان منها بارتن منقلبا حتى النغض الشرد لكن إلى هم النغضون آخرة ثقنا إلى واحد صاحب ما دم الجعله أكثى سبحانه وتعالى بيرث هذا الجذ وكثر سعة قال يساو له تكوي لصاحبه صاحبك وهو يحاول يساوي سون الله ضيع هذا كذب علينا أكفرته ما كفر ذي بالذي عليه خرج كف أوراي من تراب عرّك أوراي ثم من نقطة أبها آدم وعرّك أوراي هذا كم فك أوراي من نقطة مليو فك أوراي ثم سواه وو كسرني تجده مريض نور ku ku dambeysre wixii bin aanu ka helno haayad dambaystir indhihiye dhagey iyo lugey meednusan ilaahay subhana wa ta'ala jikaga ma nasan ka madigu markaas wari uu oo ka dhigay ninu oo dadka ma dhigan labbuuray ka dhay weeyay iga sa fuqala ma fuqaday maalkana maanta banko sharee galo hawl soo sida ilaahay subhana wa ta'ala ninka uu rasuulka u leeyahay saarax samee saaxay ruuha رسول الله صلى الله عليه وسلم توقعوا على ان حديث صحيح هو امام المقارئ كوري ان طول دارت فضع جربا هم لا ورب رب الكعب هم لا ورب رب الكعب هم لا ورب رب الكعب فضع جرب رسول حجهي بوردا الهي من اسميش ugu jalawo mara sa ugu jifayo e barkana barkada guis markaas abaadar xadiis u warinayee waan nahay id lama joogin markaas waa ka foola badan ila man qaalaha hakee hakee midig iyo bidix iyo hore iyo gadaal gacanta inta u fidi ruuxi sida xoolaha u bixiye mooyeen wa qaliro mahmura sulkuu troostayayna uu yarihayo sulku sulku trooho wuxuu ilaahay si sa cusmaynay aad uu yarihayo faqri waaba inda hortiisa keyma dadka badan ko ba ka foola markii ilaahay wax seeyo وكي يقين ضدنا وكي يقين ضدنا والبهار ومشاكل وموروب وكاسية وحروب إلا ضد الله أنه يسمعين تخلوح قد لي حسابك كل ريان وشم بغلو السنة أي الحساب يرسولك أو ضدك أنه في قجلة أنت ألت لا تزال قدمي حسن يوم القيامة حتى يسأل عن أربع محاكمة عن فيما من أين اكتساوه فيما فقال حاجات كي ي waa inta sanbu qolo san halka ugu taagnaanay marka ruhiisa saasay u galan wa ilahay wuxuu subhanahu wa ta'ala ka baayday weey ruhi qid aan ku mashquulin oo xisaabta kugu badiin oo aanay kuu lulshin oo aan ku kibrin dadku ugu kubiriya maalxe ina ilahay subhanahu wa ta'ala raay yaa haysekeena taraa aday ku اخرى حسابة كو يرانا يسو يعان سوى كواء الرسول كبرارة كو الخسارة وضبطنينه قال لو الساحب هو كين نسكن كايا فقير سنوحبه السنين ايه وحكو يهو يحاوره اكفرت مياه كو كهرائي وحا حالك الجارسي وحواليه كو سدنك كل هو إله يتبه في سئلوه وحات قيامته وكشكه مالكبات حالك جايو اكفرت وحا مركو هارك اكفرت باللدي خلقت إلهي فأوري ما يفقه من ترابه وآضعك أوري حرور ثم من نطبة عليك نمرك أوري مرع من يهو ثم سواك إلهي وقصنا وحظوا بحنا يضعون بني أذن لها يضعون بكثير حجون حراطة لكن أنا لا أقول سأوي لكن هل أنت هذا صاحا أنت سعد ساعد يشري أنا أنه لا أقول الساب ترئبهم هايو ساعد السكب رسولي هذا لا ترئبهم هايو هو إلهي الله وكان عابده إله كريم يبعا عابده يا سبحانه وتعالى رب ولا أشركه بحبه حب غير لو دعجمه هي أحدا عسكر ولا ولا إذا خلته نكروانين ولا ولا إذا خلته مركز قصي جنة خبرت على قلت أضيع أستوى حكويه مرح صو مالربوئي خيرات كاشينك ليها برواقرة بارت المركز قصي وهو حعرق صي ما دلهي كشول ولا ولا إذا خلته مركز قصي جنة قلت الناس جاي ما شاء الله إلهي فضنا وقض الصد أيها البنونيا إلهي بع السلام دون إلهي بوحنيشي إلهي حسن ما شاء الله ومتكلمات إلهي لا قوة إلا بالله حب ملي إلا إلهي كالمي سمويد فاعله إلهي يا سبحان الله أي وحن عن حوغي كمهريو أنا حيش شي ري حوغي ما هو لك إلهنا تعا إلهي كالمي لا قوة سان حدوي ما شاء الله لا قوته حب متجر kumrihi sub anilahi ku aagudo oo wax ku kasbado oo waxan ku shaqayn ila diin ila billahi illa bimaunta ilay yuukalmaymo in tarani hadal yaragtay ana anigu aqala in ay yarahay minta xaqaga maalan xaq hawala iyo weladaan xaq aruurta dooratay maxa isku kibray ilahi فعسى ربي سبغي وحق وجهي أن يوتي أن يزول في السنة أيه خيره وحق من جنة الجنة هذا بيرن غلنتو كسيه وحق غير إلهي سينبح جنة أخره السنة أيه الدنيا كلها الله ده ما المعي نهر إنه الرحمن عطنا بالغيا ويسلك إنه ضرو ملاي حق وجهي عليها بير تندش هذا عذاب إنه كجس ضرو من أصلا ما يحد السماد إنه حق إلهي سبحانه أفك جس ضرو بابه أو فتصبحه ايها ثابت تصبر كم عمران مانصا سعيدا عرقه زلق او وحاول اني وليت تمشي لا مايل زلق وكان صوم مره وماشي وحرك دحوم لا ادله اه بلكن الكلام كثير خلينا قبل روح كب حجد وانا كب الكرم انا نسان نقطه اي حقو ما دام دراي كيفك كبره الا حسو قدره ربي سديه ان من سناء خير من جنة جادو خير بدونك ايمانك يضنتك واه الهي وحوال بأنا سيسن كريم كخير بلا كتابك إلهي سبحانه وتعالى هل أعيضها كمضاء وكخير بلا ويسطل عليها إنه بارتالة على قدر أي حقها إلهي حسبانا على ابنه فقصة بري هي آفة من الصناعي فتصبح أي أهاني صح. سعيدا عرؤية بنان زلقا أو أهوه ما يعني نحركب لهم زلق أو سبب أهوه أو يصبح إنه أهانيان أو يصبح إنه أو يصبح إنه أهاني ما هو بيه اي كعبتو فوق له بيه طالما خالي سكه ستدوشي فيك سواراتنا دوك سواراتنا دوك قيطانك بيه هي الاساس حقيقته او يصبح اني انا انفرس اني بابالو اما هاديك كانشو بابالو ببيرجيروي ستدبيه يصبح ما هو بيه فلان تصبيعه له بني طلبان شهادين وهو الحيطة سيدي بابرد عضيب قليل وهو الحيطة بيتنماري مني سلالكواغي هل جيد لقم انت بلايه دمائيه دمائيه كمس كدك فأصبح وثنون نغلي كي شرق الكبرين يقلب يكفيه على عريس ساقوشه روح مركو ياهو وريرسان ياهو ساقوشه نعمت المرة صعبة مرة على عريسه دولك كوروتاك مرة راس بوردك يعملون ساقوشه على ما af iyo faasbaha uu ku nooday uu على ما rooyey فيها ala ma anfaqa fiha wuxuu baarta injiri maal wuxuu rahayo dhan leen bart xal badan uu baanta sayso xal badan u soo saartay u baxdo wa inuu xal badan ka galan haddii tafaay ku dhameystay ay ka baabalkaan soo muruqta noo balan kugu dhicmay wuxuu ka u ma oo بمجوة. بمجوة ما هنوح أقولي ما هنحول أكره جبينه، حوله قدما سكجلي، قدام أنت وحلا كريه هذا وحباك باطن صين له، وهي خاوية بردنا ويا بعضنا خاو كل على روش عين عين تحدو تروي جد باللورد السام إلا هنوح كوب حمويان مرق واريس لويس سوتيجي ماجي عرش عرش كي يوصل اللورد السام، اللورد السام يوصل ويقول يا ليتني غيده. رام بشريك بربي احد الى محان حبا ودايت وكايسا وانا اخر جارين بو ادونك قوموداي سبحانه وتعالى ان عيشك كفر انسان اساسا ودنبه او ايشوان اقات اخر ولي اوتجين اي ادونك هي فقيقه او سا قودنبياو او خيده بتمريري ملي هي سيبا لاكوي او خبل لغمنتينو عافه ايا ضمان بني خبابيس فاصباحو خون مقوي يو قاليو مثرو رغيو نودي كفيه على عريسا على ما انفقت فيها وحيو قد حيبو كفو وميسيه هايو جعان تأرو بيها وهي خاوية بيارتنا ويصود ضغطي على حروشة جيت كي باسميه اللوته قايبه عنب لقصة وقضعي ويقول وحيو يالي تاني الله مشرك بربي احد محان اله يقول بيها جي محان اله يبقى عاسي محان اله وتعالى وطاعي ويبقى محان الله الاله يسي اه هو قول الله الاله علومت ولومتكم لو امها ننكا فئاتكم كاو ينسلون فصار ددكم فاين او مالاين واعز نفر انا اكثر منك مالا واعز ما ددكمي كوسو گرمدا ما خوترا افدان بيتي كاغا دالايي خوليماي واخ من دولة وما كان من من بير تأويله قلعي مو سيسكت دفاع قبيل يضد دفاعنا مو سنهرين عذابك له كعري هنارك الوراية لله الحق هو خير ثواب وخير عوض هنارك هلك الوراية وري هي النصرة لله القسم ناصي إله الحق يلبتها يهوه هيري هو دبعته كعري آخرية دون كلام ضبط إله كريج سبحانه مركوها صو كالفقود عدل إله كسرني إله وحي واحد خير بمن صير بولاك كاو حالا لأنو هلكي هتا قول انتو واشو تروحوا إسراعية الدونكو هلكي سكرا جعير كثيرا للملكي كاتردو هو واشاو يرغسوا انتا يسموه ودفنوه وهنا وادوين كتردو هناك هلك الولاياتو مصردو ايو ولي اهانشوه لله يا ولي قولنو قولنو عدو الدونو وحقول قبطه ووحي كبه ضيوه كوه نسيه لله اله اللي الحق يحقها هو اله بان خير خير با. ومن حد اوال وخيرهم خير بلد عقبا حاجة عقارات ضمبيو عقارات ضمبي ولا يبح سبحانه وتعالى خير بلد ولا يبروح وشر صيحة وص وحي وكقل وحي آخر نصيية أجل ويلي أبا المرور هو روح الله كثر سبحانه و لكن كاس خسر الدنيا ولاخر وضرب ويا الحضنة اللهم ضادك مطلع الحياة نرشق الدونك وحدوار لك تعذية الدو كمان بيوقع الدونك أيها سبحانه وتعالى لا say يريسي ناظور رمي يو سئن الروض يقول لي أنت عقلي ران كل على شيطان وهو ذو إن أدنك النار عصر راعه وإله وإلا كل إلا وسمحنا والتعالى وإلا آخره وإلا ورد ما شهد به هي هو في رباط ka سادن قال أن كن تقيسها ويعدنك قصة ما يساقم بكاها رئي تبرم دو بكاها رئي قيامة بكاها رئي حساب بكاها رئي ما تعدد رأي واحد وضرب قص ماء dadka اللهم ضدك ما طال حياتي دي أنا رشة دونك دو بحذوق لك تكمايم بيقع كله أنزلناه من السماء حاجة سماه فاخترادوا حاسكدر مظين به به صار طول نبات وعرض نورك ويش كسرت حيوان صاحب هذا البراغل ويطلع دوار نورك هذا الصحراء لما ينورها يلسن فروق هذا يلعب داب أن لا وين العربة صوب الحيوب عجيب النخن فقط على دبي من اسكدر مدبيه يدرتو بي بي سيبتو نباتو لارد فأصبح وحون نغضي النبات هي هشيما ند بابا ايو بربوري كدروا حيو الرياح والدويل واللكاسة كان ساسو النغضي قدون كوها ساسو وهكا ستقوه كان يمد وحو قدام بينا يا حينو باباو فارع وقدام ايو قدام ايو روحي ساسو اتاقاي مالتي ساسو اتاقاي وحوالبورن ساسو اتاقاي ايو الرياح wixii nabaadkiisa isugu darnay oo ajaayibtaha oo wixii xoolo cunaan iyo wixii dad faasbahaashiimo ku hunnoqaday mid burburay oo cadur ruux riyaha dubayro ila kala على كل شيء allah ilaahi wuxuu haalay ala kul shayn muqaddara ilaahi xalbuu oo marka dadteena adoonkan isugu ilaawil qayna umma laynaa shay dabtsahay oo ilaahi ugu ilaawid iyo waxa ka المال والمالك والبنون هي ضرورته الحياة في الحياه دي ان روشان ادونكي ادو قورخي شيطان با قورخناي او كغو يلوسينيا قورخي ويينت اخرت والباقيات الصالحات والباقيات كون ويرقود ان دمان الصالحات اي هو وناكسن با خير خير بان عند ربك رب يا ايت استوابا حج او المركه وخيرا خير بان امل ان حج يديلديي وخلا استغيه او رول بخوي دينين وها خاله وها جارو جناتي قلها جنات هجرة خير كاسا كثرة خير بنا مركم الحيين بقية الصالحات صل الله علشان فعل غفر صل وحلاكين صحيحه والرسول كان يقول رواه الحديث بضم كتمة هيديهين أب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة التويب يسوع صلى الله عليه وسلم كلمات كثرة خير بنا ملايين فرعين لبسين إن أنت هالزدهر على لبسين إن فقول كونوا الدوار يك هل ملايين الدوار حي إن أنت صبيرة جلاد إن يعني انت اصبح شركة روح قدره وحقا خير بغض الكلمات تطبعه بإلهيك حتى الدنك كذا خير بغضين أو حروف روحي وبكون على ما دنك بالنحي يسعى على بيكون نغضا لكن قلبي وحروفه كده يهو وكان سمع ان نجلان سبحانه وتعالى عملت الصالح من ذكرين الأمون ثوامن فلنحي انه حياتا ضيب نظر شاء طيب كهو قلبه وحروح إلهي ودجيو سبحانه وحروحي يقين سيو سي waa uu weel badan oo adoon karu ka walwalayaa akhara mooyeen iyo muxaar ilaahay loortageysa waa dhameeyaysa barad qabri galeysa madawga kusugayay saasaba kusugayay su'aalaha kusugayay xaraa tarbax kusugayay ilaahay loortageysa amarka qurxeydi wey nooshii adii ay dhaweeydee dhaqsa looga tagayey wal baaqiyatu salihat wal baaqiyatu kun weli wad baaqiga noqonay ma لو qabriga qor dalaya ila uu amal saliha qiyamatu qor tagayey waqtina ka ahrim ma hayo amalki saliha uu kooyanaya qabriga saaxay rasuulku أو قرأ الله عمل صاحب الصالح عباده خير كذب كذبي جرتي شركت كذاهي جرتي جزاك الله خير نسأله عمل so خير كذائي سو جن تكوي ما دو قربا وكمال خير مهية عمل صالح والباقيات الصالحات وبخير خير بدل عند ربك ربك جعلت إذا طواما حاجة بعض المرء أدونك واحد واحد وهو قطعية صافس وبقى كي وكمويا وخير خير بدل عملك باقيات صالحة خير خير بدل عملا حقي wuxuu ku noqday inuu hadalka uga warran yawan maalinta nasiil intigaala booraha Soomaaliyeen oo taral arda dulkiiba arkeysaa baarid tan iyada oo soo baxday geedii boorhi iyo gurii wax walba intii laga tartiro bay noqonaysan banaano وحشرناهم ضتي ونصورهم فلم نقادر ما نكتجب منهم ضلك حج أحد هارح لجنتهم ألف كسب ما نكسر له كن وعورندو ضتي ولا صوب من ذلك على ربك كثره بجال الله صوب من ذلك صفن حارئين صصهم يواصل صصهم وضتي إلى الهار إلهي, إلهي وحوله لقد جئت مونا والناتم أدن خلقناكم سانين أبو رأي أول مرة مرت جور سانة دونك أن يكون كناب نابوت مادن تصل استوى كونه استوى كوالا استوى مقدني استوى هوا جاءت وحفرها ووجر الجرد أيواذون كان كانوا عراشك صعب حي صار عراشك صعب حي لا يكور تري كما بدنا أول خلق من ريد لقد جئت هنا وأللي وبنات ما ذنب كما خلقنا لقد جئت من إنكو كرينا وكان هذا كله صورة صمر كرينا وحضوة صمر أب <عبا> كل مسجد <مصر> وعي <وضبويا> كل مسجد وطوال <كلمة> كل مسجد <مصر> والم كل مسجد وطوال كل مسجد <صحيح> واحد واسو حتى كسو على تمويتين كسو على فوق تمويتين كم قبتنه ده الله عز ورحمة سجدت سو دواني تمويتين كم أول مرة سمرت غور جنكو أول ربع ناقض تمد بالك بل زعمتم أذن كمركز جوكتي وحش سجتان هل نج على لكم إن النبي ينكو بعتك بمنجره ذات وقت لنصاب دخل يوستان inaa degin ba qoro الكتاب sheegan jirti alawe uu wadaa kitaabka kitaabka amal lagu qoray oo wadaa waxa la soo dijiir oo ruux walba la horkeenaa alkitaab kitaabki amalkiisa lagu weli su'aal aya waxa kuma jira maankaasi ku barareeyay toosanu wuxuu dal kitab kitabke aamaashalugu qoray waxa ruuxu sameeynay ayaa la soo dejiyay ruux walba loo diibay fasal buu jiraa wax arki dambiyeyaashi mushaqina iyo ka cabsanaaya mimma fi waxa kitabga qosogana ku dhax qoran way qoruna waxay leeyay ولا كبيرة، واحد سمعي، واحد رأي، واحد كمتيج، إلا أحسه وقوي. هذا اللي كان مبصص صنقارني، غير كان قارن سمعي مبصص، واحد مبل مبلاو النية، واحد الله قتله صصي. يا ويل أتناملي هذا الكتاب، وورق العمل بوجل وقح. كتاب نحاق صناري لا يغادر أصلاً. وكتيكن صغيرة، ولا كبيرة، إلا أحسه وقوي. قال رجوا وجدوا وهرن، ما عمل واحد سمعياً، حادرا حريه ينتهرت ولاهوا، حادق الصهرت وهي sanay waxay ku hadle waxay qabteen waxay gacantood ku qabteen waxay ugu soo socdeen way مغلان ku hadlay waxay dhagow maqliin weheen dhawarka wixii u dhambaalka halkaan la keenay hadir wala yadhlimu rabbuka ahad ilahi al-adlu bima hayya wuxuu san sameeyay ilahi subhanahu wa ta'ala katabu lakurim luqurim ay waxan sameeyay way qulna wada id waxa qulna an kunu lil malaaika كان وحوها مركي سهري من الجن وكاملها ونوع ملايكة كاملها الجنة له عبدالله من أعضبها الجنة له كاملها طبعا جنة له ملايكة كاملها فساقه وكاردح بحي عنامي ربي ربي, ربي أمركي شئ وكبحي وده الإله أنه أمركي ساقه قال له وحوية تقي منه ما كيه يا رانيسان وبني وشيطان كاس إبليس كاس هي وضرورةه عهورتي كي سميت كيانا إنسان أولي أوليال ومن دونه أي غص كيان وكراس إله سبحانه وتعالى عهورتي سدينه ألا بس جد أبيه أو إذا حسدي النار كل اللي عنده وإذن كحياه النار بقى يا الله جشان وكم ياد ولي كله جنس فرعس كم ياد أمر كيف سقانا إنسان أنا إذا سبحانه وتعالى فتتصيدونه وبيت كيانا إنسان إبليس يودريته عرور عرورت يساء أولي أولي من دون يعني يا والحال هم يولكوا بيدنك وإبليس يذريت يساء أدون على أيديهم فالأدون من المياد إحفجينا يساء أبداع يساء هنجي إلهي إنها معجود فيناها خالق إناها فازق إناها جنب إيدينها إلهي أنا مياد يقول لي حانا قالوا توين بيس الى اله غيرنا إن لا يا من بعلمك اله عاصني بيس وخاطب لهم للظالمين اكو اله عاصي بدل ان اله انتي كبدشين الشيطان وبدشين او شيطان رحم طاعت اله انتي كبدشين الشيطان ابيعين وتعالى اله سبحانه وتعالى وهو البوي نور يكون للناس على الله يفج هو يلا توقف في كتابك الكريم ما فرضنا في الكتاب من شيء بيسأل للظالمين البدر دالمين تي يتساد وحقبا ص blindly بدل قارش أي إلهي صعيس انتي كبد القاتين أي شيطان كوب شيم شيطان شوي صعيس إلهي نكطين ما أشتهون بالي ما ص حاضرين وشادين خلق السماوات السماوات كما كان أويري والاربي ولو كمان كان ابو ريه ما اين ولا خلق أنفسهم حتى مركن نفض ابو ريه لين له با ابو رشادينته ما اين وما كنت مئ متقلا المدل كوا دد كبا دي ابو شادينته مد كدغنيا عاددان كالماي وبدي كالماي او غرب سبحانه وتعالى كدغه ماي سبحان الله ما اشاد مشاهدين تماما حاضرين خلق السماوات ولا مركن ابو ريه سماديه ولا خلق أنفسهم حاضر ما وما كنت ميه متخذالمضلين عدوده وضدك بعدي متكدجانا إليه ميه معين وذكرت النبي عليه الصلاة والسلام يوم الهي ما يا بورو الله ينادو وير شركاءي كوي وحيلو ذكر الشركة إلها الذين قواسوا دعمتم أدن كعد شقتين هنا الشركة ليهم وير تقوى تراني لا الجين بالجنة الجين عابد النار بنكبت النار فدعوه وكو قصدين ويقول هبالو هبالو ذاتك يا عبدا ينبعوه يا رمج فلم يستجيبوا اللهم لا يجيبونه عليه سبحانه وتعالى واجعلنا ورحان ياللي بينهم إياك عالي حوالي قوة إياكوة أي هلاك نار باقول حيات وطراوض أرك ذنب إليا ش و ورجال مجرمون دواي أركان مجرمين دي النار بأركان فظنوا وحي قريا أنهم يجوا مواقع روحهن يقود عليهم وحي فضان إن الناس تقود عليهم وعيب بالذين يشجرو إلى فوضى وويا أركان إلى إلى هاي وحدي حي بس موجود وحيه رباني لو هو رباني النار تنقلاه أنه في يوم واقرها إن النار تأخذ بعض ولم يجدوا بيبقينين بي هليل عنها النار حجده ما سلف النار يقلل حضن ياتي وجوه الإمامين ما يقلل حضن مرة عدو كلامين السمر هو عريسيه كويه وقنا ويجيب ويس سأصح القلنا ولقد صرفنا ولي والله قد صرفنا وان عظيم في هذا القرآن، القرآن كان ده حيس للناس وحنو بعض من كل ما في الوحي السفر وجرت ووهك استؤذ صلاة وحجر تنو بعض دين واهذا صلاة وحجر تنو إلى كتاب كتب سبحانه وتعالى وحقيقته وربطة هنا يسلح المقن دونه وح أنا وتقني ضد كماله وعليه سبحانه وتعالى وكان الإنسان إنسان كفر وحذي أكثر مدبدية أكثر شيء شيء مدبدي جدا أمورا هو إذا وح سأله وعدي مرميا قوي الله سبحانه وتعالى فعليس كم مر مياو او mark wax loo sheego umur mayaaw todbu iskraas taariikh in sanq wa ma manaama anha ya ali ayo markaas oo toosiyey alah sallahu alah sallayan midan tkayn rasul sallallahu نفط النظج عندي إلهي كجتا جته مركونة كعين كعيم سافعي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع أنت حي وتعجب أيها الحوي عبنا الأخلي وكان الإنسان أكثره يقول نضي سو الله وكان ده وهذا الحقيقة لكن لا يرى الإنسان الله نضوات رؤسين الخير برسول الله صلى الله عليه وسلم كبر جنايا فاس أو ترجل وقت عين عن تين انت انت ترخك على إلهي وتكت مركشة عويري هذا الفعل ده أنت هوي إلهي واجع عندي نفط النظج هي مركونة تعيبا رسول قومه الرسول داوود كان انسان اكثر غزه بسرعه ينقلي بعيبه ورنين فديكر دي الله عنه واردا سال القسيس صودو انت بويد ترى الربحي المغربي وكان الإنسان أكثر شيء جده وما منع عن الناس ذلك كان من عين اي امنوا انكم ميهان الهي انكم ميهان كتاب انكم ميهان وصوت انكم ميهان اذ جاءهم قومي الهدى حق كتاب من قومي ورسول قومي انكم ميهان كان من أي ضعفتان ويدستان ربهم ربي قلت إلا أن تأتيهم إنا يأتي مع الضيب مهيين أتتي مع السنة الأول حيث يسكر ذاتك ذاتك على السنة هذه والضبط وماذا هي كهري ذاتك هذا الشيء كي وماذا النبي الله سعد رسول الله عليه وسلم وماذا هي ملكة حقي يهوي مادان ويبانيا ملكة سورة رب سبحانه وتعالى ملكة السنة ذاتك كهري بقى قلت تاهم ويوحى ودي الدول وأقدرك إليه سبحانه وتعالى اوكي يأتيهم على على ماذا ما ده قبلا سي عيان هو انه اوجهده قاده كان دمه كفصلان وا بدر ايها سبحانه وتعالى هو انده كفيلان هي اودياش ود لايم فابو جلال نفسه كان دحن الى عدلين سعود قال لي يجري و لو كنت كايشتاغو يني عيب لكن ارى ان ما انت دو شيء تستاري لم يرسل ولا يرسل waa weec ee tan ceebsa ugu haagu wala dhintay laakiin afdii wad taw adoo ariga raaci jiray maalinta meel ee duushayda istaagtay oo qortay la qabirta qayb marka إذ جاءهم الهدى مرحل ويستفر ويمت ويستغفروا ربهم ومددين وحكرة إلا أن تأتيهم إذا قدت مع الضم ويانا صنة الأوريد ضدك وراء صنة الله دي هلا قدتك وراء كد عجري أمبار يا قدر كسر كد عيو إله يسوه ضدك وراء وهالا او وهالا قيب هو يأتي ومن العذاب قبلنا من العذاب كوية سعدانا وما نرسل المرسلين ها أمبا قدتيني إلهي رميانا وحق الرعانا الرعان لصفارة ص وما نرسل مدر المرسلين الرسولا إلا المرشدين حرقهم والبشرين يموين ومن ترينا دنة أبشرنا دنة أودي غي ويجادل وايد داودن الذين كوي كفروا قلوبه بالبادل البعد اللي باي كد داودن ليت جدوسه أب بريان أزوريان به بعد الخال حق من حي القرآن كإلا يبين في رسول كدا ضار كان من حي الرمام هو جدوساي أنا حق الزوريان قال سبحانه وتعالى وأفضل بجور دون اللي يدخل نور الله بأسوأ ويقبل الله إلا أن يكتمنونه، وهذا حق أيقلاه يا رسول الله ورسول إلهي كتاب عن إلهي كلام في فيها حق والكلام يان، وجدوا من حيث أمور ميان وقال سبحانه وتعالى بعضك قد ضايع، وأنا حق الزوليان، وما نرسل المشرعين إلا منشين ومن بريد، ويجادلوا وضاضيان الذين كفروا كوجروا بالبعض لعاقض ضايع ليتحدوا به بعض الكسائ الزوليان الحق حق واتخذوا وكياشان ayaati ayaatiy qur'aanka wama hindiru iyo waxa loogu digayo loogu digayo calaabta xusuus calaanka markii loogu digo jeesees bebe ka dhigtan baal subhana allah wa taa wa man adallahu ya ka galnimo badan oo ka daalimsan min man ru duqira luu waadi ayaatiy rabbi rabbi gaayidiisa loo sheego loogu wax نذكر واحد قدماين با لوو وراماي ماركاسو كاسيجس وودان كا جيري ووناسيه و الى و ما قدمت يتاحدروت سيني اي جعني صور مصن قدامه هويلا قلبي ساو نض نورين اخر وسكب بيني قبر اي قيامه اي واحد سغي و خي و سناي و هيلان ايات الله اي هدا لوو وعديناي و خا و متري و كاسيجس قال و خينا اننا جعلنا ونيل على قلوبهم هو نوع عسى قلب غودو دشودو فانيل لكن تنطوا أن يفقهوا ألا يفقهوا سنا القرآن كوفهم أن عقلهم يكتب دوارهم وقد إننا جعلنا على قلوبهم قلب سي سيال قلوب توضير أكنه تدوار ألا يفق أن يفقهوا ألا يفقهوا سنا القرآن كوفهم وفي آذانهم لقهو لحول وقرن عرايس باها وين من الحق مما قريان ومقريف وين تدعوا من طلويار تير الهدا حق طلويار تيهم فلن يهتدوا حق عرق مهيان او حنون مهيان اذا وقتك هو يارتي ابدن وريغو هاي اللي باب سبحان الله تعالى سبغت اي الله سبحانه وتعالى, وتعالى ما قريب وربك ربك الغفور وكذين تصدع برحمه دمب دمب دمب دوني بقى بقى الله تعالى صاحبك شو ستك تستغفر دم دم انت الدنيا هلا قال لو توبت كان جاي وقتها او حريتنا برحمه جن الجنين صح دم لازموا لو لما قصبوا ضدكوا حي شخصان لعجل مسرد الدجين لها اللهم يبقى العذاب مسرد الدجين بل عذاب مسرد الدجين مهي وأمضنا اللهم يحيليهم معددهم واختيواه بإليهم لن يجدوا حين من دونه وقتك بإليهم سكدي ما قرم لا يقول لي حرام واختيب إليهم يلا أن أقول لي حاني كريم وقال سبحانه وتعالى يقولون أنه سميني وقالوا يو, يو إلهي دينتي ساولة الدرى يو رب سبحانه وتعالى كتابه ساولة الجسسة يو رسوله سلوه ساولة قرم مرين يقولون أنه سيدينا إياه عحمات سيدينا إياه أرزاق إياه وعوال فوق السيدينا إياه لكن وقت إليهن وليس ويجاوه عليه سبحانه وتعالى لو يؤاقرهم أضو إلهي وقبلنا بما كسبوا وحا يكسبون لا عجلوا وسددوا دجن اللهم ييجى العذاب مسدد دجن لها بل عذاب مسدد دجن مهية إليه حالهم ويجي اللهم الحيل الموفدة وخطي ووخط الوجه وهي ليه ليه جوهيه مهيّن من دوني وخطى السكليسة مو إلى ما يقول لحلم وخطي ما كر مركر وتلك طع القراء مجاوينك أهلكنا كل وين ويمشط القرآن وتلك القراء عاصي وقد يجي أهلكناهم وين هلأجني لما ظلموا مركي إله وجعلنا وانويا لي لمهلكهم واخت هلأ جود موعد موعد ما نصمني واختي اللي هلأجي حنصمني وارزومه موعد واخت ونصمني هلأ جود إذا وجعلنا لمهلكهم وحنويا لي الوقت وذكرنا بالله نحمول القص وقت ويل كيف أكيري وش قيني ويلو ضلم مها وويل كوا ديجي أو يش عب النوم برد يجري عبره زول مهاي حتى عبره إلا أن جاري مجمع إنا مهي إن الصعنة يكذب مهاي حتى عبره إلا أنك جاري مجمع المحرمين فلا بد بعض نش سوي مدام وبحر رومي بحر فارس بمختين توبدين أو أمضي فقلا حتى أن جاري إلا وحده ران صعود سأبطن الرسول كان ينعش السادات الحديث كلاه صحيح ما النبي لا يموت markaas ala su'aalaha waxa la yiri maganaysaa wax ka cilmi badan markaas ay watoo yi la ilaahay waxa qola dagaalay ku aanantay marku san ilmiga we dhayn ilaahay ha ji subhana allah oo dhaw ilaahay ay ga cilmi badan ana rasuul ilaahay buu wax ila cilmi badan maganayo ilaahay ku aanantay rasuul sallallahu oo qola dagaalay markaas ala waxa wey ka cilmi badan adoonkayga halka marka wey marka wey ahay cilmi ama marka soo baramay wayda كتاب العلم kitabul cilmi markay ka warayay uu keenay iyasi xiloo cilmada loo sameey wa nabi ilahay subhanahu wa ta'ala markii uu ilahay u sheegay waxa cilmada inu joogo wuxuu yiri cilmigaas waxa soo bartaa iyo deerihii kii cilmi haye ila halka الثالث tagow الصحابة kalena aan إلا فرح دايخيل الطوائم وين كل يهودي يجيبين لجراي وتحارا علم كبير فرح ويسوع نجري علمه مدة الضحيل اللوغة طبوعان اللوغة برص ونحمرى إلا نجاري إن هذا لميحي سنو حنا سنو ذهارنا ماش راعينه إلا ماش راعين الجاريو وحالك حي سنة يروح عوف عن جلبك حي سنة فرس بك حي سنة دمار بك حي سنة تعصب قل آدي قل تربلا هي قاجب بلن الحديث بس حضر ضدها ايو سعيداً بل كان بيقولها موسى و ساسي ملكي إلهي موسى و قاعد بالبغية هاي ايو وحيو يلي ويلكي هو ايو وحيو قال ايو انتو الله الله اذا قال موسى لفتاه و تقول لا ابروح سودي يا القرب سودي يا القرب مهي انا انسو عني حتى ابروكم اجباع البحرين لبضى الدمشق و كل من الا ان جاري قوم دي حقوان حديك الوقت الدير انسو عني مدبر فلما بلقى جاري مجموعة بينهم، لا ولا بلاد كون قادم، نصيحة وي بالله ونفوتهم. إلهي مركل عرشة مركل، ملاجع اللون دسيران، وجرنا يومك قليل، ملاجع السائل فوق أمريكا اللون، أو يسقط على أمريكا هالكاسة كبيرة. فلما بالنور، فاتخذا حد كي ملاجع فوق كاسة ما يصير سفيره ودريس في البحر برضه البحر مل، بلا أكثر إنتاي أو مراي وكذب، وملئهم بالسرور أي، هذا ما الله يسولمرين بيان السك جلهم زاد كسل أركن، للكي أدن بدي يمشون ما رضم بخيري واله سبحانه وتعالى، فلم يجود، ما كي جود به، ومشى حد كقولي لاويني، قال لفتح، صلى الله عليه وسلم في الحديث عن كور ما يدار، من نبيه موسى الدار، إلا مشى وكذب فيهم، ما كمشى فلاما تجوز قال الفتاه حكي اتينا غذائنا قادنا انوكن لقد لقينا وان لقلمي من سفرنا سفر كان هذا اكننا مسبن ده ادي من سفر كو رفدنا بياناتنا ونحن ويل قال ويل كي ويهي شعه الشيطان أيضاً بأيلوسين. آت كل عنا الحصص ثوب. واتخذ فقيه في البحر بضل أحياء عجل الغياب. بيه نبى بناء هذا. وضرب سكوا ينظر قال من ملاه موسى وشوي. ذلك ماشى ملاه ما هو مكانك؟ كلنا نحن نبغي فوت الباب. ماشين جالينين وباها الكسر. الإله وين على أقاري مهرات كوديب كل بساطة محاله ينقوها ماشي لماذا يستمرن ماشي لماذا يدوه إلاه إلا ما قلوك من يطلعنانه لا تتكلم عن تعلمه سبحانه وتعالى الدبو وقال فوجده واي هلان عبدان أبضان ومن عبادنا كميرها أتناه أنسنا رحمة المحاليه من عندنا أكثر نظر وعلمناه عن بحيه من لدينا أكثر نظر علمه أبضان كاسر قال لهم موسى وخضر أبضان كاربهو فعلوا بدايه النايم معي قدنا الى وك علم بداي وك علم بداي هي به من عبادنا اتينا الرحمه حريصا انه سبحانه هو كان ونحرس او انه انبيار ملائكه علم بطت هل كسو جار الى با من عندنا وعلمنا وانبر من للدنا اكثر العلم من بمبارك. قال له موسى قال لك له خضر موسى لو كوي طبيعه كما على أن تعلم هذا هذه مما المت وحي اللغه الباليه رشدان وان كون هنو هنو كزياسلو وان دبيله او حنونسما كسبو الى علمي ما ورسو تروح الزياسو وهنوا واحدنا قونن بقبارن سمك حايت البرس الحديد كبر حدينه يكون فعو قد كعن رشو وها كوياديا وي هنونك خيرك طاعتي الى الله سبحانه وتعالى ايمانك أن وقوس بغانك marka قال بحبه خضر خدر إنك أدو لن تصديع مأود معي أن يجمع عليك صبرا وحا أن صميناك صدر تم مأودين علم أنك صدر تم مأودين مركع وحا أن صميناك علم جدا ومديدا كمسف الكاتب وكيف سيبعد خدر بعدها تصبره الصدر يساعد على ما لم تتحد وحا أن به معك خبرا علم وحا أن علم أولهين ولكن علم أولهين أنه يبنيه وحا أن حارمه ستان صميناك مركع يجمس في قال النبي له موسى وحبي ستجد له ودهاري ان شاء الله الهي هديه وضون صابرا حراما صابر بالون قاد متكو قصة براجي وحد صمال هيا هاي با هاي بذون ولا عسي عاسم ما هاي لك اذيك امره الهي علمي كصبرتو الهي وكل داري هاي برو ارمي قال انا مره مع عاسم ما هاي قال خضر وحبي فانت بعد تاني هدالي سعاد فلا تسلح السؤالي أنت شيء شيء هيسؤال أنتمي حتى دكتا إلا أن كارشروا لا كأديع مين شيء ذكر شرطهم إلا أن كوشروا من كل صاحية ساسوي وهذا هيسؤال إن له كلا يقفرسو وأن صلمنا هيسؤال فانطلاقا من بلنتوي كلا قتان واتك دون بذران فانطلاقا ويتكان حتى إذا ركعوا مر في القرآن في سفينة الدنيا دي خرق خبر دون توي قولي كبثي نصر صلى الله عليه وسلم وكوه الرماوه وحوه يري دونتا خدر انتايقرتين فانا وحوكا قادين العالهو بلا شبه الوقا مالوحيانا أدو باسي سماضي دونتا دي, دو دي قولي لقبت حيو بياسو قلي مارلوات بلا شبه الوقا وإستان كثالوسي فانضلق حتى إذا ركبها في السفينة مركي كوران خرقها وخدر ود وقوري قرب بي قال النبي له موسى وحويه اخرقتها دونتي نياد للعيشة اللي تقريغ أهلها سي ددك سارا وقرقونا ددك سي بده قول لغضو ويبيو وصل فرمان مية دونتي الجهد لقد جيت الشيئا امهض وحضرتنا الشيئ وي وحنبضتنا وضحمانت فاعدو انت تسي يقول له موسى. قال خضر وحوجي الم اقول مية نبيين انك هذو لنت صديعا مأودي معي معي صبر الاجواس في تصاهرت القمره سمردو كما سويتنا كولي ورقم مسبر كثيره قال ابن ابي موسى حويي تصلته فيه صلى الله عليه وسلم من موسى نسيى طاهر حلوان بكاني هو ليس الاوي الا هذا في حك سوالي ما هو وكو صبره وحان سمي سوده قالوا بسويل لا تأخذني هي قوان في ما نصيت وحنا إلا ولد بل إنك أنقلي وين إلا ورث وحول بيننا كفر سهيس عارني هي قوان واطهر خني هي وح مبار من أمر أرنت هذا قصر رأي سه يغرد أنا فاضع الله ومحكوب رضا رواي ينوي السمع وين أرنت هيوعد كين إيش صغير بغي تي هذا وين إلا لو سنه لا تأخذني بما نصيت walaa turuqnaa haygu xambaarin ayu go kalifin aan oo ahaa inaan kula socodaan xusur fandalqa oo oo weeyaan islaaw way tagen hasta ila la qiyaamte la kulme uleeman weyd faqate leewu wey la yaari maray inta qaftay so oo ادي هذا لوق نهاي فندلك حفا اذا القيامة لا كل مين قولامن ويليام فقتله قاضي وديلي قالوا قال ويحيي موسى مركن اله و ووتر ترى قالوا قتلت نفسا نفس يد شيء ذكية ونظيفه هو. بغير نفس ان نقتله فعيره تحضر الروح دي لمدي له لكن حتى الروح دي لا وحي الله بالوو غره العلم ير و السن و الندم بالعين فهذا عندنا شيء لقد جئت شيئا النقرى هذا هو السؤال في هذا وحضرت المنكر حمه وحنه منكر حضرت التيار المنكر وحويل وعطا من المنكر يوقع ذي الشرع هذا هو لقد جئت وحضرتنا الشيء النقرى شيء منكر هو آدي آدي شرعه هي عقلب والله أبو ينكره أيضا لكنه والله أعلم